يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أن إنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات قَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 Vale oşa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 yöbütülecek o بِهِ ve zeytun ve naxil ve alânba ve min kül themarat. İnnefi zâlîk تَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْمُرَهُمْ وَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُرْكَ مَا وَخِرَفَ فِيهِ وَلِتَبْتَوْمٍ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يَهْتَدُونَ تذون، أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُ وَإِن تَعُدُّنِ عَمَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْكَ İn Allah la rafur rahim. Vallaahu yâlemu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 وَإِذَا كِلَ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا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 D.ı. "K.ı. L.ı. N.ı. N.ı. فَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَمْكُنُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّهَ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَلَبِ سَمَ الثَّلَ مُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَهْوُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَا نُعَمَّرُ الْمُتَّقِينَ Jannatu'adni yadkhulunha tajri min taheen al-anharu lahum fiha الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أنت يجوم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذالك فعل الذين من قبلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اشتركوا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 وأقسم بالله جدّاً لا يبعث الله من يموت بلا وعده عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخبرون ويختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا هُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ له كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ او ياخذهم فيتقلب بهم فما هم بمعجزين أَوْ ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم Avelem yarou illa ma halak Allahu min shayi'yete fayi azilan uguan el yemini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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد فإيا يا وَلَهُ وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا اف غير الله تتكون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 وإنكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون مما كنتم تفترون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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد ديريزقهم على ما ملكت أيمنهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم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 افا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق قَمْنَ قم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 قن حسنا فهو ينفق من غيرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثر لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَتِبِي بِخَيْرٍ هل يستوي هو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِينَ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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاه المبين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 فَفُعَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُظْرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنْتُمْ أَنَادَعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ وَأَلْقَوْا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء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 İn Allah yemur bil adli ve ihsan ve itaiz el kurbâ ve yenhaan el fâşaî ve وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تَأْخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ رَبًّا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْنُو كُمُ اللَّهُ بِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتْمَلُونَ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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عَمِلَ صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة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 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ أُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَتَمْ كَانَ آيَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ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 وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يُكَلِّمُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وهذا لسان عربي مبين. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتِينَ اختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهذى القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُلَائِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ إن بَكَلِ الَّذِينَ هَجَرُوا مِن بَعْد مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ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 آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَكَفَرَتْ بِأَن نُؤْمِنَ لَهُ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ دابوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِرْ قُرَّ <تقلأ> غَيْرَ <مادة الشكية> <تسئ> بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف الساناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتوا على الله الكذب ان الذين ترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنعُمِ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 ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ تلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك bikal hikmati wal mowa'izati alhasanati wjadilhum billati hiya ahsan innad rakka wa a'lamu ve in aqabtum fa'aqibû bimithli mâ ve وَاصْبِذْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تقوا الذين هم محسنون.